اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثلاثين من دروس العقيدة لازلنا في موضوع الإيمان بالرسل ووصلنا في الدرس الماضي إلى أن هناك أربعة أدلة قطعية على رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحدثنا عن الدليل الأول وهو فحو الرسالة وتحدثنا عن الدليل الثاني وهو شخصية النبي عليه الصلاة والسلام واليوم إلى الدليل الثالث إن شاء الله تعالى فالدليل الثالث هو الاستدلال بأخبار الرسل السابقين بصفاته وانطباقها عليه تماما الرسل السابقون الذين جاءوا برسالات من عند الله في هذه الرسالات إشارات واضحة جدا إلى أنه سيأتي رسول في آخر الزمان اسمه أحمد وله صفات دقيقة مكتوبة عندهم في كتبهم المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى فنحن نعلم أن جميع الأنبياء عليهم السلام إخوة الأنبياء جميعا إخوة لأن الذي أرسلهم واحد وهو الله سبحانه وتعالى برسالة توحيد واحدة وإن من تمام رسالة كل رسول أن يؤمن بمن سبقه من تمام رسالة كل رسول أن يؤمن بمن سبقه من رسل وبما أنزل عليهم من كتب لذلك المؤمن يؤمن بالرسالات السماوية كلها وبالرسول كلهم وبالكتب المنزلة على رسله كلها وأن يدعو قومه إلى الإيمان بما آمن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 سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يقول أنا الطريق والحق والحياة فكل غصن لا يثبت فيه يقع ويلقى في النار. سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يقول صلوا في كل أوقاتكم صلوا وأنتم في أعمالكم صلوا وأنتم في بيوتكم لو تسبعت الكتب السماوية على حقيقتها قبل أن يطرأ عليها التعديل والتغيير قبل أن يطرأ عليها التحوير لوجدت لو مضمون الكتب السماوية مضمون واحد لأنه من أصل واحد إذا من تمام رسالة كل رسول أن يؤمن بمن سبقه من رسل الله وبما أنزل عليهم من كتب وأن قومه إلى الإيمان بما آمن كما أن من تمام رسالته أن يدعو قومه إلى الإيمان بكل رسول صادق يأتي بعده إن لم تكن رسالته خاتمة الرسالات السماوية طبعا إذا كانت الرسالة خاتمة الرسالات لن تجد في الكتاب الكريم في القرآن الكريم دعوة إلى الإيمان برسول قادم لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء لكن في الإنجيل تجد دعوة للإيمان بسيدنا محمد عليه وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام وحيث أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يختم رسالات السماء برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ويجعلها عامة للناس فقد بشر برسالته في كتب الديانتين اليهودية والنفرانية، ليحص أتباعهما على اتباع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم متابعته الله وليجعل في كتبهم حجة عليهم إذا هو إذا هم أخذتهم العصبية أو حجبهم الحسد عن أن يؤمنوا بالنبي الجديد لذلك في الكتب السابقة إشارات واضحات إلى أنه سيأتي نبي كريم اسمه أحمد واسمه أحمد يعني حقيقته يعني أحمد الخلق استمعوا إلى قوله تعالى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 وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، فهم كانوا أي أهل الكتاب قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام يستفتحون على كفار العرب أي يستنصرون عليهم إذ يدعون الله أي يرسل إليهم الرسول المنتظر الذي يتبعونه فينتصرون به على المشركين فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ربنا عز وجل يقول الذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي الْكِتَابِ فِي كُتُبِهِمْ تَوْضِيحَاتٌ آيَاتٌ دَالَّةٌ صَرِيحَةٌ عَلَى بَعْثَةِ النَّبِيِّ وَرِسَالَتِهِ وَأَوْصَافِهِ وَتَعَهَّدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَنْ يَكْتُبَ رَحْمَتَهُ التي وسعت كل شيء لأهل الكتاب الذين يؤمنون بمحمد بدلائل البشارة الموجودة في كتبهم فقال تعالى في الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين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 وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المطلحون هذه الآيات كلها تؤكد أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الكتب السابقة آيات كثيرة عن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الرغم من كل التحريفات التي اصطنعها الأحبار والرهبان في التوراة والإنجيل فقد بقي في نسخ التوراة والإنجيل حتى الآن كثير من هذه البشائر وإن كان أهل الكتاب ممن يدخل في الإسلام يكابر في تطبيقها على محمد عليه الصلاة والسلام وزاد الإنجيل على التنويه بصفات محمد فقد ذكر اسمه المشتق من مع، فقد ذكر اسمه المشتق من معنى الحمد قال تعالى وإذ قال عيسى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التورات ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. اقترب أيها الأخوة، افسحوا يفسح الله لكم. الآن بعض الأمثلة من التوراة والإنجيل. بعض الآيات التي تتحدث عن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في نسخ الإنجيل وفق الترجمات العربية أن اسم النبي المبشر به فرقليط هذا الاسم تعريبه اسم يوناني تعريبه مشتق من الحمد محمد وأحمد إن كنتم تحب الآية 15 من انجيل يوحنا إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الأبي فيعطيكم فرق فرقلية آخر ليثبت معكم إلى الأبد. فأما إذا جاء الفرق الذي أرسله, أرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من الأب ينبثق وهو يشهد لأجلي وأنتم تشهدون لأنكم معي من الابتداء جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير واستعلن من جبال فاران فاران مكس يعني, يعني هناك أدل آيات كثيرة ومما جاء في كتب بعض الديانات الأخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حينما ينحدر الفارسيون إلى الحضيض الخلقي سيولد رجل في الجزيرة العربية يزلزل أتباعه عرشهم ودينهم وكل شيء لديهم وسيغلب جبابرة الفرس المتغطرسين وإن البيت المعمور الذي يضم كثيرا من الأصنام سيطهر من هذه الأصنام وسيصل الناس متجهين إليه وسيستولي أتباعه على مدن بارسيس وتوس وبلخ والمواقع الأخرى المحيطة بها سيختلف الناس كثيرا بشأنه أما عقلاء فارس فسينضمون إلى أتباعه على كل هذا بحث طويل مراجعة كتب القديم وتحقيق، وقراءة ما جاء فيها من بشارات نحن نريد من هذا كله حقيقة واحدة وهي أن من تمام رسالات الرسل أن يؤمن بالرسالات السابقة ويدعو أتباعهم ويدعون أتباعهم إلى الإيمان بالرسالات اللاحقة إن لم تكن رسالة خاتمة الرسالة. الآن بعض الأمثلة التاريخية في يوم غزوة أحد جاء حبر من أحبار يهود المدينة اسمه مخير وكان أحدا أحد بني سعلبة إلى قومه فقال لهم يا معشر اليهود والله لقد علمتم إن نصر محمد عليكم لحق قالوا إن اليوم يوم السبت قال لا سبت لكم فأخذ سيفه وعدته وقال إن أصبت فمالي لمحمد يصنع فيه ما شاء ثم غدا إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل معه حتى قتل فقال عليه الصلاة والسلام لما علم بالأمر مخيريق خير اليهود هذا رأى في التوراة ما يؤكد أن هذا النبي حق فذهب إليه وقاتل معه واستشهد في أحد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتابا إلى النجاشي ملك الحبسة دعاه فيه إلى الإسلام وهو أحد الكتب التي أرسلها الرسول إلى ملوك العرب وملوك البلاد المجاورة للبلاد العربية إذ دا. وقد حمل هذا الكتاب الى النجاشي جعفر بن ابي طالب ابن عم الرسول ولما وصل اليه وعلم النجاشي مضمون كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دققوا في قول النجاشي قال اشهد بالله انه للنبي الذي ينتظره اهل الكتاب وقد كان النجاشي نصرانيا نسطوريا ومذهب نسطور قائم على التوحيد وينكر ألوهية المسيح ثم كتب إلى الرسول جواب كتابه إليه فكان مما كتبه إليه فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين وكان سبب إيمان النجاشي بمحمد عليه الصلاة والسلام معرفته بصفاته من الإنجيل وانطباقها عليه سأتلو عليكم كتاب سيدنا محمد إلى النجاشي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي الأفحم ملك الحبشة سلم أنت فإني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرا ونفرا معه من المسلمين فإذا جاءوك فأقرهم أكرمهم يعني من إقراء الضيف ودع التجبر فإني أدعوك وجنودك إلى الله فقد بلغت بلغت ونصحت فقبلوا نصحي والسلام على من اتبع الهدى هذا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام للنجاشي ملك الحدشة فلما وصل إليه الكتاب وضعه على عينيه ونزل من, من على سريره فجلس على الأرض ثم أسلم وكتب الجواب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي الأفحم بن أبجر سلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركات الله الذي لا إله إلا هو الذي هداني الى الاسلام اما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من امر عيسى فورب السماء والارض ان عيسى ما يزيد على ما ذكر وقد عرفنا ما بعث به الينا وقد قربنا ابن عمك واصحابه فاشهد انك رسول الله صادقا مصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين وأرسلت إليك ابني أرهى ابن الأصحم ابن أبجر فإني لا أملك إلا نفسي فإن شئت أتيت فإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله هذا جواب ملك الحبشة لذلك النبي الكريم حينما جاءه وفد الحبشة أبى إلا أن يخدمهم بنفسه. وحينما توفي ملك الحبشة صلى عليه صلاة الغائب، لأنه عده أحد أتباعه. هذه رسالة رسول الله لملك الحبشة، وكما قلت قبل قليل إن سبب إسلام النجاشي. هو أن الصفات التي جاءت عنده في الإنجيل وجدها منطبقة على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل كتابا إلى المقوقس ملك القبص في الإسكندرية قال في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الى المقوقص عظيم القبص سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فعليك اسم كل القبض يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمين قال هذا الكتاب محفوظ بدار الآثار في الأستانة قيل إنه عثر عليه عالم فرنسي في دير في مصر قرب أخمين في زمن سعيد ماشر كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المقوقف عظيم القبر في الإسكندرية أما جواب المقوقف يقول بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد بن عبد الله من المقوقف سلام عليك أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما بكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن نبيا قد بقي وقد كنت أظن أنه بالشام وقد أكرمت رسوله وأهدى الرسول عليه الصلاة والسلام أصنافا من الهدايا أرسلها مع حاطب ابن أبي بلتعف رضي الله عنه وكان هذا الصحابي هو الذي حمل كتاب الرسول إليه بعث, بعث إليه بطبيب فقال عد إلى قومك لا حاجة لنا بك نحن قوم لا نأكل حتى نزوء وإذا أكلنا لا نشبع. فعد العلماء علماء الطب الوقائي أن هذا الحديث أصل في الطب الوقائي لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع مؤذن ما أكلنا ما نشبع بمعنى آخر يعني نجلس إلى الطعام ونحن نشتهيه وننزع يدنا عنه ونحن نشتهيه وقال بعضهم إن عشر ما نأكله يكفي لبقائنا أحياء وتسعة أعشار ما نأكله يكفي لبقاء الأطباء أحياء قصة رابعة تتحدث عن إيمان أهل الكتاب بسبب ما عندهم في كتبهم من آيات تؤكد بعتة النبي عليه الصلاة والسلام أخرج ابن سعد عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدارس أي المدرس وهو موضع يقرأ فيه أهل الكتاب من اليهود كتبهم فقال خرجوا إلي أعلمكم فقالوا عبد الله ابن سوريا يعني أخرج له أحدهم ليعلمه النبي فخل به النبي عليه الصلاة والسلام فناشده بدينه وبما أنعم الله عليهم وأطعمهم من المن والسلوى وظللهم به من الغمام أتعلم أني رسول الله سألوا على انفراد أتعلم أني رسول الله قال اللهم نعم وإن القوم ليعرفون ما أعرف وإن صفتك ونعتك لمبين في التوراة ولكنهم حسدوك قال فما يمنعك أنت قال أكره خلاف قوم فإذا اتبعوك وأسلموا أسلمت معهم هذه قصة رابعة تؤكد أن ما جاء في التوراة والإنجيل من بشارات وآيات دالات واضحات على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام قدم الجارود بن العلاء من علماء النصارى مع وفد من قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال للنبي عليه الصلاة والسلام والله لقد جئت بالحق ونطقت بالصدق والذي بعثك بالحق نبيا لقد وجدت وصفك في الإنجيل وبشر بك ابن البتول فطول التحية لك والشكر لمن أكرمك لا أثر بعد عين ولا شك بعد يقيم مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله هذه كلها أدلة على أن مما يؤكد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسل السابقين بشروا بهذه البعث أما قصة عبد الله، عبد... قصة عبد الله بن سلام، وقد كان من أحبار اليهود، وكان أعلمهم بالتوراة، لما سمع بمقدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة، جاء إليه وسأله عن مسائل ثلاث، وقال له هذه المسائل لا يعلمهن إلا نبي، فأجابه الرسول عن فقال عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يا رسول الله إن اليهود قوم بهت يعني كذابون أي كذابون يقولون على المرء ما ليس فيه وإنهم إن يعلموا بإسلامي من قبل أن تسألهم عني بهتوني كذابوني فجاءت اليهود فقال عليه الصلاة والسلام سألهم وكان مختبئا خلف الستار أي رجل عبد الله فيكم فقالوا هو خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال أرأيتم إن أسلم عبد الله المسلام فقالوا أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله من وراء الستار وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقالوا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا فانتقصوه فقال عبد الله بن سلام هذا الذي كنت أخافه يا رسول الله أعرف قوم منهم هذا الحديث رواه البخاري يعني أعتقد أن في هذه الأمثلة والآيات والقصص ما يكفي للتأكيد على أنه من الأدلة القاطعة على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الأوصاف الدقيقة التي جاءت في كتب أهل الكتاب التوراة والإنجد والآن ننتقل إلى إحياء علوم الدين في الحديث عن فوائد العزلة. نحن الآن أمضينا أشهرا عديدة في آداب الألفة، الاختلاط يعني. هلا في آداب العزلة، الإنسان الاختلاط والعزلة. يحققان توازن في شخصية المؤمن يعني مؤمن بلا عزلة لا يرقى إيمانه وبلا اختلاط لا يرقى عمله العزلة من أجل أن ترقى بإيمانك والاختلاط من أجل أن ترقى بعملك الفائدة الأولى قالوا قال الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه في إحياء علوم الدين في الباب الثاني من فوائد العزلة أن الفائدة الأولى هي التفرغ للعبادة والفكر التفرغ للعبادة أي والفكر أي التفكر في خلق السماوات والأرض والاستئناس بمناجاة الله تعالى عن مناجاة الخلق أنت بين أمرين إما أن تكون تنا... إما أن تنجي الخلق فيصعبونك ويقبضون نفسك ويضعون أمامك العراقيل ويخوفونك ويرسمون لك مستقبلا مظلما وإما أن تناجي الحق فتستأنث بهذه المناجة لبناجي الناس دائما هذا حالة النفسية متردية أما لبناجي الحق مناجة صحيحة فإن الله سبحانه وتعالى يؤنس وحشته ويكشف كربته فالفائد الأولى التفرغ للعبادة والفكر والاستئناس بمناجات الله تعالى عن مناجات الخلق والاشتغال باستكشاف أسرار الله تعالى في أمر الدنيا والآخرة وملكوت السماوات والأرض فإن ذلك يحتاج إلى فراغ ولا فراغ مع المخالطة يعني دائما مع الناس مع في فراغ لله عز وجل فإذا ما في فراغ لله الإنسان يخبو نجمه وينطفئ نوره وتضعف همته ولا فراغ مع المخالطة فالعزة وسيلة إليه لذلك قال بعض الحكماء لا يتمكن أحد من الخلوة إلا بالتمسك بكتاب الله تعالى والمستمسكون بكتاب الله تعالى هم الذين استراحوا من الدنيا بذكر الله والذاكرون الله بالله عاشوا بذكر الله وماتوا بذكر الله ولقوا الله بذكر الله لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في ابتداء أمره يتبتل في جبل حراء وينعزل إليه حتى قوي فيه نور النبوة شوف نقفة دقيقة جدا الإنسان الضعيف الخلق يحجبونه عن الحق أما الأنبياء نور النبوة فيهم قوي بحيث لا يحتجبون بالخلق عن الحق أما المؤمنين قد يحجبون بالخلق عن الحق إذا يحتاجون إلى خلوات مع ربهم حتى ما نسمي ما نستخدم كلمة عزلة العزلة قد تكون هذه الكلمة غير مقبولة حنسميها خلوة مع الله عز وجل لا بد من خلوة مع الله كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أنضى سنوات عديدة في غار حراء يفكر ويعبد ويتأهجد ويناجي كذلك إذا وفي ابتداء أمره عليه الصلاة والسلام تبتل في جبل حراء وانعزل إليه حتى قوي فيه نور النبوة فكان الخلق عندئذ لا يحجبونه عن الله وكان ببدنه مع الخلق وبقلبه مع الحق حتى, حتى كان الناس يظنون أن أبا بكر خليله فأخبر النبي بهذا فقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن ولكن صاحبكم خليل الله ولكن الله خليلا قال ولن يستطيع الناس ان يجمع بين مخالفة الناس ظاهرا والاقبال على الله سرا الانبياء وحدهم بإمكانهم ان يفعلوا ذلك ان يخالطوا الناس ظاهرا وأن يقبلوا على الله سراً أما نحن لا بد من خلوة مع الله عز وجل الفلا ينبغي أن يغتر كل ضعيف بنفسه فيطمع في ذلك ولا يبعد أن تنتهي درجة الأولياء إليه ربما الأولياء الكبار قد ينتهون إلى هذه الدرجة أن يكونوا مع الخلق ومع الحق في وقت واحد يعني أحداث الدنيا اختلاطهم بالناس لا يحجبهم عن ربهم مع الله دائما ومع الناس في حل مشكلاتهم نقل عن الجنيد رضي الله عنه أنه قال أنا أكلم الله منذ ثلاثين سنة والناس يظنون أني أكلمهم أنا أناجد الله عز وجل وأنا مع الناس قيل لبعض الحكماء ما أصبرك على الوحدة فقال ما أنا وحدي أنا, أنا لست وحدي أنا جليس الله تعالى إن شئت أن يناجيني قرأت كتابه وإن شئت أن أناجيه صلي. أنا رست وحدي إن شئت أن يناجيني هو قرأت كتابه وإن شئت أن أناجيه سليت فهل أنا وحدي وقيل لبعض الحكماء أي شيء أفضى بكم الزهد والخلوة فقال أفضى بنا إلى الأنس بالله وقال سفيان بن عيينة لقيت إبراهيم ابن الأذهم رحمه الله تعالى في بلاد الشام فقلت له يا إبراهيم تركت خراسان، فقال ما هنأت بالعيش إلا هاهم أفر بديني من شاهق إلى شاهق يعني بعد عن الناس وأقبل عن على الحق دع الناس جانبا واتخذ الله صاحبا قل للحسن يا أبا سعيد ها هنا رجل لن نره قط جالسا إلا وحده خلف سارية من ثوار المسجد فقال الحسن إذا رأيتموه فأخبروني بك فنظروا إليه ذات يوم فقالوا للحسن هذا هو الرجل الذي أخبرناك به وأشاروا إليه فمضى إليه الحسن رضي الله عنه وقال له يا عبد الله أراك قد حببت إليك العزلة فما يمنعك من مجالسة الناس فقال أمر شغلني عن الناس قال فما يمنعك أن تأتي هذا الرجل الذي يقال له الحسن فتجلس إليه هذا عالم كبير فقال أمر شغلني عن الناس وعن الحسن فقال له الحسن وما ذاك الشغل يرحمك الله ما الذي شغلك عنهم فقال إني أصبح وأمسي بين نعمة وذنب فرأيت أن أشغل نفسي بشكر الله تعالى على النعمة والاستغفار من الذنب فقال له الحسن أنت يا عبد الله أفقه مني من الحسن أفقه عندي من الحسن خلزم ما أنت عليه وقيل بينما أويس القرني رضي الله عنه جالس إذ أتاه رجل فقال له يا أويس ما جاء بك فقال له أويس ما جاء بك قال جئت لآنس بك فقال أويس ما كنت أرى أن أحدا يعرف ربه فيأنس بغيره وقال الفضيل إذا رأيت الليل مقبلا فرحت به وقلت أخل بربي وإذا رأيت الصبح أدركني استرجعت كراهية لقاء الناس أن يجيئني من يشغلني عن ربي وقال ذنوني المصري سرور المؤمن ولذته في الخلوة بمناجاة ربه الكلام لا ينطبق على جميع الناس يعني إذا واحد ما بيستطيع أن يفعل شيئا في خلوته هذا عليه أن يجلس مع من هم أعلى منه حتى يستفيد منه يعني أنا أريد أن أوضح يعني ربما كنا نحن في هذا الزمان بحاجة أكبر إلى أن تختلط مع المؤمنين إلى أن تجلس في مجالس العلم لكن هذا القول ينطبق على العاشقين على الزاهدين على كبار الأولياء وأنا أذكر هذا الفصل بقصد أن يكون لأحدكم خلوة مع ربه لكن إياكم أن تفهموا أن تبعوا مجالس العلم فتفقدوا كل شيء يعني طبيعة الحياة الدنيا الآن كلها فتن وكلها شهوات وكلها أشياء تصرفكم عن ذكر الله لذلك أن تؤي إلى المسجد وأن تؤي إلى مجلس علم وأن تستمع إلى تفسير كتاب الله وصنة رسول الله هذا الذي أريده يعني ربما كان هذا الفصل لا ينطبق على عصرنا انطباقا كثيرا بل هو أقرب إلى العصور الأخرى لكن كمان أردت من ذكري في قراءة هذا الفصل أن أشجعكم على أن يكون لأحدكم خلوة مع ربه يعني هذه الخلوة مثلا قيام الليل إذا صلى ركعتين فأكثر في الليل وذكر الله من قلبه والناس نيام من دون أن يراه أحد من دون أن يتاجر بهذه الصلاة من دون أن يذكرها لأحد هي بينه وبين ربه فهذه الخلوة هي التي أبحث عنها وأحسكم عليها إذا جرست بعد صلاة الفجر وتفكرت في بعض آيات الله تفكرت في آياته الكونية أو آياته القرآنية أو سلوك شيئا من كتاب الله أو ذكرت الله فقلت الله الله يعني إذا كانت لك خلوة مع الله عز وجل هذه الخلوة هي التي تملأ قلبك بالنور فتستطيع بهذا النور أن تواجه الحياة مواجهة المؤمن إن لك في النهار سبحا طويلة، إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مليء وأقوى مقيلة إن لك في النهار سبحا طويلة يعني سبحك مع الناس في النهار تستعين عليه بقيام الليل قال بعضهم يروى عن بعض الصالحين أنه قال بينما أنا أسير في بعض بلاد الشام إذ أنا بعابد خارجا من بعض تلك الجبال فلما نظر إلي تنحى إلي إلى أصل شجرة وتسكر بها فقلت سبحان الله تدخل علي بالنظر إليك فقال يا هذا إني أقمت في هذا الجبل دهرا طويلا أعالج قلبي في الصبر عن الدنيا وأهلها ثم قال سبحان من أذاق قلوب العارفين من لذة الخدمة وحلاوة الانقطاع ما ألها قلوبهم عن ذكر الجنان وعن, وعن الحور الحسان وجمع همهم في ذكره فلا شيء ألذ عندهم من مناجاته قال بعض الحكماء إنما يستوحش الإنسان من نفسه لخلوب ذاته عن الفضيلة فيكسر حينئذ, ملاقا... م... حينئذ ملاقات الناس ويطرد الوحشة عن نفسه بالكون معهم هذه فكرة دقيقة جدا إذا واحد نفسه خاوية فافش لا في عنده كمالات ولا عنده معرفة بالله عز وجل اذا قعد لحاله بذيء خلقه وين كون تعوعدو هون ما بيقدر يعود لحاله ولا دقيقة ولا ساعة انت اخر الزوج تقبل البيت بإمي قيامة بستجي ده خلقنا الحال وين طيب هذا المؤمن ما بيقدر يعود الحال مع الله يذكر الله عز وجل يتفكر بآياته ويتلو كتابه فلذلك اذا الانسان ما بيقدر يجلس جلسة مع الله عز وجل يتفكر بآياته أو يقبل عليه أو يذكر اسمه أو يستأنس به فهذه مشكلة كبيرة فإنما يستوحش الإنسان من نفسه لخلو ذاته عن الفضيلة فيكثر حينئذ ملاقات الناس ويطرد الوحشة عن نفسه بالكون معكم فإذا كانت ذاته فاضلة طلب الوحدة ليستعين بها على الفكرة ويستخرج العلم والحكمة وقد قيل الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس لذلك قال بعض الصالحين العارفين وأظنه الحسن البصري رآه بعضهم في المنام وكان عالما كبيرا وفقيها ومحدثا وكان من التابعين سأله أحد تلاميذه وقد رأه في المنام يا سيدي ما فعل الله بك فقال له طاحت تلك العبارات وذهبت تلك الإشارات ولم يبق إلا رقيعات ركعناها في جوف الليل يعني أنا أضمن لكم إذا ضمنتم لي ساعة تخلون بها مع الله عز وجل حب أسمها قرأ خمس صفحات قرآن كريم يذكر الله عز وجل تلت ساعة تقريبا وصلي ركعتين قيام ليل وفكر بآيات تفكر وقراءة قرآن وصلاة وذكر هاي ساعة قبل الفجر أو بعد الفجر كل يوم هذه الساعة هذه خلوة المحبين إذا داومت عليها ابن آدم لا تعجز عن ركعتين قبل الشمس أكفك النهار كله يعني أنت في هذا النهار في حفظ الله أنت في عين الله أنت في رعاية الله إن الله يدافع عنك إن الله يحفظك من كل مكروه إن الله يحفظك من كل خطر من كل مفاجأة من كل ورطة من كل مشكلة من كل شيء يعني يزعجك لأنك خلوت مع الله عز وجل في وقت الرحمة لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا لأتوهما ولو حبوا وقت الرحمة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 قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا أكثر المفسرين على أن قرآن الفجر هو القرآن الذي تقرأه في صلاة الفجر طبعا وقد يفهم من قرآن الفجر ما تتلوه من قرآن قبل الفجر أو بعد الفجر ولكن أغلب العلماء على أن قرآن الفجر هو القرآن الذي تتلوه في صلاة الفجر ومن السنة أن تتلو أربعين آية فما فوق الصلاة يعني صلاة الفجر ركعتان من أجل أن تطيع القراءة فيهن يعني أربعين آية لحد الأدنى طبعا إذا الإنسان يحفظ القرآن أو يصلي خلف إمام يحفظ والآية الثانية أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر ذكر الله أكبر ما في الصلاة ذكر الله في الصلاة يعني يعني أكبر ما فيها ذكر الله يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت إلى توضيح أن الإنسان يجب أن يجمع بين الاختلاط بالناس وبين الخلوة مع الله عز وجل إنك بالخلوة مع الله يزداد إيمانك تزداد الأنوار في قلبك يزداد إقبالك تزداد محبتك تزداد معرفتك يزداد علمك فإذا خلطت الناس هلأ مثلا يفرضنا أستاذ سهر للساعة 12 عندي يحضر قرأ المراجع قرأ الكتب لخص هلا لما دخل على الطلاب ثاني يوم يعني ما الآن علم، ما الآن أدلة، ما الآن حقائق، ما الآن أفكار، عند إذن يفعل في طلابه فعل السحر لأنه محض صادقة. هذا المثل البسيط طبقه طبقه على معرفة الله عز وجل لا بد من أن من خلوة مع الله حتى تستطيع أن تملأ قلوب الناس محبة لله. والحمد لله رب العالمين قولان أخيران قال مالك بن دينار من لم يأنس لمحادثة الله عز وجل عن محادثة المخلوقين فقد قل علمه وعمي قلبه وضيع عمره وقال ابن المبارك ما أحسن حال من انقطع إلى الله تعالى الفكرة الأخيرة غاية العبادات صلاة صيام حج ذكاء وثمرة المعاملات استقامت في البيع والشراء والأجار والاستئجار والرهن والحوالي والكفالي والوصية والإرث أن يموت الإنسان محبا لله عارفا بالله ولا محبة إلا بالأنس الحاصل بدوام ذكر الله ولا معرفة إلا بدوام الفكر وفراغ القلب وفراغ القلب شرط من في كل واحد منهما ولا فراغ مع المخالطة يعني ملخص الفصل لابد لك من خلوة مع الله احضر كل مجالس العلم واجلس مع إخوانك المؤمنين وعمل في عملك بإخلاص وإتقان هذا كل من الدين بل من صلب الدين ليس في الدين فرار من الحياة الدين في عملك في دكانك في وظيفتك في قاعة درسك في عيادتك في مكتبك في بيعك في شرائك في بيتك مع زوجتك مع أولادك في معملك في متجرك في حقلك هذا الدين الدين عمل إني أسمع بالرجل لا عمل له فيسقط من عينه قيمة كل رجل ما يحسن تحسن مهنة مصلحة وظيفة فك... اختصاص فأنت في عملك ومع إخوتك المؤمنين ومع من يعلمك ومع حضور مجالس العلم هدفي من هذا الفصل أن يكون لك مع الله خلوة لا أن تنسحب من الحياة هذا ليس من الدين في شيء هذا الذي لا أريد أن تفهمه من هذا الدرس لا أن تنسحب أن تعتزل الناس عبادة الله في الأسواق الرجل الذي يخالط الناس, الناس ويصبر على أذاهم، كما قال النبي الكريم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أباهم لكن أنا أريد من كل هذا الفصل أن يكون لك مع الله خلوة مجلس مجلس صباحي في تفكر بآيات الله في ذكر لله في تلاوة القرآن في صلاة هذه الصلاة صلاة الليل تعرف قيمتها في النهار تحس أنك في النهار في غنى في شعور يكاد تكاد تنفرد به تؤمنين ثقة بالله محبة لله توكل تفويض استسلام توفيق كلام سديد تصرف حكيم من أين جاءتك هذه الحكمة؟ من قيام الليل من أين جاءك هذا الكلام السديد من قيام الليل من أين جاءتك هذه المعرفة من قيام الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلة إن لك في النهار سبحا طويلة فإذا أردت أن تعرف قيمة النهار فقم الليل هذا حجم الذي أريده أما أن تفهموا من هذه القصص هذه قصص بعض العارفين الكبار أما أن تفهموا من هذه القصص أن الإنسان ينبغي أن ينعزل عن الناس ويذهب العمل عبادة حرفتك عبادة كسب رزقك عبادة خدمتك الناس عبادة وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة أن تقدم خدمة للناس والله لا لأن أمشي مع أخ مؤمن في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا صيام شهر ليس منا من رسول الله واعتكاف شهر خيرا من هذا أن تمشي مع أخ في حاجته أن تقدم إنسان فحجم الموضوع دقيق يعني أنا وأنا أقرأ عليكم فقرات هذا الفصل خشيت أن يفهم أحدكم أن الله عز وجل يرضيه أن تنسحب من الحياة لا لا يرضيه ذلك يرضيه أن تكون مع الخلق ومع الحق أنا أريد أن تضيف إلى كونك مع الخلق أن تكون مع الحق هذا الذي أريده من هذا الفصل وإذا أردت أن تترك مجالس العلم فهناك ألف فتنة وفتنة تصرفك عن طريق الحق إلى طريق الباطل فلزم مجالس العلم وصاحب إخوانك المؤمنين لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حالك ويدلك على الله مقالك هذا الذي أريد أرجو أن أكون قد وفقت إلى ما أريد والحمد لله رب العالمين